والذين يحجون في الله من بعد مسجِّب له من بعد مسجِّب له حجتهم داحِضة العد ربيهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد اللّه الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري نعل الساعة قريب تستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمعون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف يرزق من يساء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها, نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أن لهم شركاء شرع لهم ورعوا لهم من الجين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات في روضات الجنات لهم ما يساءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير